أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يدونكم من الكفان وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين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 زادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون أولا يرون أنهم يفتلون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَغَرَ بَعْرُهُمْ إِلَى بَعْرُ هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحْدٍ فُمَّنْ صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ من أنفسكم عزيز عليهما عندكم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلتم وهو رب العرش العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لا أمر. تلك آيات الكتاب الحكيم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 أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعاً؟ دَلَّا هِيَ عَقَّاً إِنَّهُ يَبْدَوُ الْخَلْقَ تَمَّ يُعِيدُهُ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون هو الذي جعل الشمس غياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب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 لَارِك مَأْوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ دعواهم فيها سبحانك اللهم وتعيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ولن يعجل الله لنا الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجله أنا ذا الذين لا يرجون لقاءنا في ضيائهم يعمه وَإِذَا مَسَّهِمْ سَنَضُرُّ دَعْنَا لِجَمْبِهِ قائدا أو قائما فلما كشفنا عنه الرهو مر كأن لم يدعنا إلى غر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون ولقد أهلكنا القرون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 وَإِذَا تُتُنَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُلُونَ لَهُ مِن تَقَوَى نَفْسِي إِنِ اتَّبَعُوا إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي فيكم عمر من قبله أَفَلَا تعقلون فمن أظلم مما نفترى على الله كببا أو كذبا بآياته إنه لا يفلح المجرم وَيَا رَبْدُونَ مِن دُونِ اللّٰهِ مَا لَا سبحانه وتعالى عما يشركون وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفون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 <تصفيق> <تصفيق> إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظَرِينَ وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد غراء مستهم إذا لهم مكر روع مكر ا يكتبون ما تمكن هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح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 فيه لَنَكُونَ مِنَ الشَّاكِرِينَ فَلَمَّا أَمْجَامَ إِذَا هُمْ يَطغَوْنَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَى أَنفُسِكُمْ مَتَاعُ الْحَيَاةِ دنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء وطبه نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض جفرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها مرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون